والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع واستماء ذات الحبك إنكم لفي قول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 وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون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 قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من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 They came from their favor of their Lord Then they took the blessing and they look at them Then what can أو من فاسقين والسماء بنيناها بأيديهم وإن لموسعون والأرض رشناها فنعمل ما ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فسروا إلى الله فسروا الى الله اني لكم منه نذير مبين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 فتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجد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 فَإِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ